بسم الله الرحمن الرحيم حم ام تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول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 124. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه 125. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب 126. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 111. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 112. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم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 111. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 112. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 113. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به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 رَافِعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يَلْقِضُ ضَوْحًا مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِى يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ 112. لله الواحد القهار 113. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم 115. إن الله سريع الحساب 116. وأنذرهم يوم الآزفة 117. القلوب لدى الحناجر كاظمين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 119. اللَّهُ الله وَمَا وما لَهُم لهم من الله من واق 110. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد 111. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 112. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب 113. فلما جاءوا بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه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 117. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب 118. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله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 111. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 112. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد 114. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد 115. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم 116. ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات 129. فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن مِن الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف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 وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عن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 117. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار 118. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار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 فَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِدَاعُونَ سُوءُ الْعَذَابِ ان نور يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب واذا تحاجون في النار 111. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار 112. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم 117. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب 118. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ 122. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب 123. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك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 لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات 122. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين 123. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين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 هو الَّذ خَدقَكُم مِن تُرَابِ ثَُّ مِن نُطُفَةِثَُّ مِنْ عَلَقاتِ ثَُّ يُخرِجكُمْ طِفنَا ثمَُّ يُخْرِجكُمْ طِفللا ثَُّ لتَبلغُ أَشُدََّكُمْ ثَُّ لتَبلغُ أَشُدَّكُمْ ثَُّ لتَك شُخَاق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 111. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 112. في الحميم ثم في النار يسجرون 113. ثم قيل لهم أينما كنتم من دُونِ من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 111. أدخلوا أبواب جهنم فِيهَا فيها فبئس مثوى المتكبرين 112. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك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 112. الله الذي جعل لكم الأنعام مِنْهَا وَمِنْهَا ومنها تأكلون 113. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الخلك تحملون 114. ويريكم آياته فأي آيات الله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 121. آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 122. فلم يك ينفعهم إيمالهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك